فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين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 قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 ولا تكونن من المشركين. قل إنني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يوم إذ فقد رحمه. وذلك الفوز المبين.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 قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد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 وَإِن يُهْلِكُونَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إلَّذِوَقْفُ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يَا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون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 وما من ذابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس والضراء إلى علهم يتضرعون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 وكذلك فتمنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تلعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 قل أَمَنَّوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعَلُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ على أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانٌ ك الذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة قُلْ قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقوه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 وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل را كوكبا قال هذا ربي فلما أَفَلَ قال لا احب الافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضال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 الله وقد هذا ولا أخاف ما تشركون به إلا أيشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أ تتذكرون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 إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ذاود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلن فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُوَ لَأَكَالَ الَّذِينَ هَادَى اللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ قُتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا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 وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا مِنْهُ خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان ذانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ان في ذلك لكم لايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون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 ولا يسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زي النال كل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجَهَلُونَ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 والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعذلا لا مبدل لكلماته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 وهو أعلم بالمهتدين، فقلوا مما ذكر رسم الله عليه إن كنتم بِآيَاتِهِ مؤمنين.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 وإذا جاءتهم آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته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 قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قُل اَذْكَرَيْنِ حَرَمَ امْرِئٍ مِّنَ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ, أم اشْتَمَنَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا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 قل لا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إلي مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ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 وَإِنَّهُ لَصَادِقٌ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَةً واسعة وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟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 اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون